كل هذه سبيلي ادعو الى الله أشهد أن محمد عبده الله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فمرح العمر تطوى وأيامه تترى ويوشك العبد أن يفاجأ بالمفاجأة التي قد تسر وقد تحزن يفاجأ بين الرصيد وانقضاء العمر وحينئذ يتحسر على كل لحظة فاتت ولم يزدد فيها علما ولم يحصل فيها عملا ولم يوفق فيها إلى بزل أو نصح أو دعوة أو امر بمعروف أو نهي عن منكر هذه البضاعة معروضة الآن توشك ان يصدل عليها ستار عريض ربما لقرون وقرون الى ان ياذن الله عز وجل بالحساب فحري بكل عاقل ان ينصح لنفسه وان يبادر قبل ان يبادر اذا ما مضى يوم ولم استفد علما ولم اجني معروفا فما ذاك من عمري ليس من عمرك ذلك اليوم الذي يمضي في غفلة وفي ضياع وفي تشتت وفي ما لا طائل من ورائه من يعني كلمات معتادة ونقاشات باردة وحوارات سمجة ما أكثر ما تقضى فيها الأوقات الآن ما بين يعني نقد وأخذ ورد صور سلبية لا ينبني عليها خير ولا تأتي بمعروف أهل الاستقامة هم اولى الناس أن ينضبطوا في خاصة أنفسهم وأن يحرصوا كذلك على علاج من حولهم في زمان الفتن نحن بحاجة إلى أن نحث الناس على إنزال الحاجات بالله عز وجل على إدمان الدعاء على تجويد العبادة على تحسين الأداء على طلب العلم كثرة الزكر والعمل الصالح والتفكر في خلق الله عز وجل وحسن التأتي في قضايا الدعوة أن يروا ذلك منا عمليا قبل أن يسمعوا نظريا وخير نصيحة ينزلها العبد أن ينصح لنفسه أولا فان يعني القضيه في المقابل الاول قضيه فرضية وهذه ايام غفله وايام تشتت ويعني الأمة فيها كما ترى بين يعني صراع إرادات كل يريد ان يفرض منهجه وان يعني, يعني يعلي نظامه وان يسيطر بعقله وفكره ولا شك أن الحق واحد والأمر كما قال الله تعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هناك سبل كثيره عند اليساريين سبيل وعند العلمانيين سبيل وعند الليبراليين سبيل وعند يعني الإباحيين سبيل وكل جماعة يمكن أن تجتمع على شيء لكن يبقى صراط الله تعالى واحدا ويبقى منهجه واحدا والعيب لم يكن يوما في المنهج ولا في الطريق إلى الله عز وجل وإنما العيب في من ينتسب إليه ويصد الناس عن السبيل ببعض يعني مسالكه في القول أو الفعل بعض يعني الحماقة أو النزق أو الطيش أو الخفة أو سوء التصرف نحن في الحقيقه نسيء كثيرا الى ديننا بتحزبنا احيانا وتفرقنا وتشتتنا احيانا اخرى بسوء يعني مسالكنا في قضايا كثيره لكن يعني هذه طبيعه الدنيا وهذه طبيعه هذه الدار وهذه الدار يعني فيها من الخلط والخبط فهو هو اهل بها لسنا بعد في دار النزاهه والكرامه والطهاره هذه امامك لكن اذا ابتليت بهذه الدار ولا بد انك مبتلى وابتليت بك ايضا انت ابتليت بها وهي ايضا ابتليت بك فيعني الواجب هو بذل الوسع في النجاة اولا بنفسك وهذا لا يكون الا بالعلم النافع والعمل الصالح والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى والسعي في نجاة الآخرين وهذه أشرف وظيفة وظيفة النبيين والمرسلين إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لأجل هداية الناس وصلاح العالم وسوف يبقى للجنة أهلها وللنار أهلها سوف يبقى طريق الجنة محفوفا بالمكاره وطريق النار محفوفا بالشهوات الله سبحانه وتعالى بين وفصل النبي صلى الله عليه وسلم وضح ويعني لم يترك يعني خيرا الا ودل عليه ولا شرا الا وحذر منه وكل امرئ في النهايه حسيب نفسه نحن لا ينبغي ان تذهب بنا هذه الفتن مذهب الاحباط ويعني سوء الظن الله عز وجل ويعني نفض اليد من الصلاح والإصلاح بل إن معنى من وعد الله سبحانه وتعالى ما يجعلنا على يقين وبينة من ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يصلح عمل المفسدين وأن يعني تأخر النصر إنما هو لحكم يعني أراده الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب إذا كان الأمر كذلك فلزم أيها الطيب يلزم طريقة الطيبين ومسلك الطيبين ومنهج الطيبين وأقوال الطيبين وأفعالهم ومقاصدهم عسى أن يتم أمرك إن شاء الله تعالى وعسى أن يعني تكمل صفقتك وعسى أن تجمل منزلتك عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهذا كتاب الجنائز ينادي علينا عسى أن يعني يتفقه به متفقه فقه القلوب قبل فقه الأبدان والحمد لله رب العالمين متحان ما هو المتحان كان حم. Ik heb het al gezegd, ik het gezegd, het al gezegd, van de het al gezegd, ik heb het het al gezegd, van de het al gezegd, ik heb het het al gezegd, van de het van de het van de het van de het van de het van de het van de het van de het van de het van de het van فإذا أخذ في غسله سكرت عوانه ثم يعصر فطمه عصرا وثيقا ثم ينف على يده خطة في بها ثم يردئه ثم يغسل رأسه وكفيته بماء وسف ثم شفته الايمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يبر في كل مرة يده فإن خرج منه شيء غسله وسده بخط إلا يستمسك فزطير الحر ويعيده مموة وإلا ينبقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم نشرفه بذوب ويجعل الدول في مغاضره ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجده أكفال وإن كان شارجاه أو نغفره ضريبة أفضل منها ولا يسفق شعره شعر أو أصفاره وان كان شارجاه او اظفاره طويله اخذ منها ولا يسرق شعره والمراه يطفل شعرها ثلاثه قرون ويزدر من ورائها ثم يكفن في ثلاثه اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عباده يدرج فيها ادراجا وان في قميص وازال واثاثه فلا باس هذا يتكلم عنك لا يتكلم عن أحد غيرك كتاب الجنائز سوف تصبح غدا جنازة توضع على الألواح ويفعل معك مثل ذلك فمن الآن يستحب الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له وقبل ذلك تصنع عيادة المريض فكثيرا ما يكون المرض بريدا للموت وهذا الاستحباب في المذهب اختار شيخ الإسلام أنه واجب كفائي وجزم البخاري رحمه الله بالوجوب فقال باب وجوب عيادة المريض وسميت عيادة لأنها تتكرر وقبل ذلك أيضا الوصية كما في حديث ابن عمر في الصحيح ما حق قمرين مسلم يبيت ليلتين وله شيء نريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه وتجب الوصية للأقارب غير الوارثين أما الوارثون فإن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لكن غير الوارث كيعني الخالات وأبناء الأخوات ويعني الجد لأم وابن البنت ونحو ذلك من غير الوارثين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا يعني مالا الوصير للولدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين وحقا على المتقين ويستحب تلقين المحتضر لا إله إلا الله يعني إذا عرفت أنه يعني يحتضر ويعرف هذا بقراء ويعرف بالخبرة والتجارب وأهل السبق والأسنان يعرفونهم من كثرة ما يشاهدون حين إذن يذكر أمامهم كلمة التوحيد عسى أن ينتبه فإن لحظات خروج الموت صراع شديد هو أشد صراع يمر على العبد لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد من هذه اللحظات وفيها قال سبحان الله إن للموت سكرات فإذا كان ذلك الشأن فالإنسان بحاجة إلى من يذكره لكن بتلطف لا يقول له قل لا إله الا الله لكن يذكر عنده الكلمة فإذا سمعها الآخر فإنه ينتبه ولم يصح حديث في توجيه الميت أو المحتضر إلى القبلة وإن استحبه واستحسنه كثير إذا مات يجب الإسراع بإنفاذ الوصية كما يعني هو معروف والإسراع بقضاء الديون وقد تكون الديون أقصاطا فليلزم تعجيلها وإنما يعني يتحملها الورثة أقصاطا كما هي إن عجلوها فلا بأس هو أحسن لكن تبرأ زمة الميت ببقاء الأقصاط وسدادها في يعني حيمها إذا مات الميت وجب على الأهل الاسترجاع والمبادرة وأن يذكرهم الآخرون بمثلها هذا فإن صاحب المصيب أيضا قد يذهل في مصيبته يحتاج لمن يقول له إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه لا بأس بالنعي المشروع نعي المشروع الذي يقصد منه يعني دعوة الناس لحضور الجنازة لأجل يعني شفاعة الأحياء في صلاة الجنازة للميت وليس النعي المكروه. الذي فيه ذكر أن فلان من عائلات كذا ونسيب عائلات كذا وابن فلان الدكتور وخال فلان المستشار وعم فلان القاضي بكذا وهذا كله من نعي الجاهلية ما ينفعه الآن القاضي والمستشار والطبيب والتاجر هذا كلهم يعني من النعي المنهي عنه لكن أن يقول الناس يعني يعني صلاة الظهر اليوم في مسجد كذا على فلان يعني أخيكم ونحو ذلك هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاجي لما مت نعاه قال إن أخاكم يعني ما قد مات ودعاهم إلى الصلاة عليه ومما يذكر هنا على حسن الخاتمة والتي من أعظمها أن يموت وآخر كلامه لا إله إلا الله ومنها رشح الجبين ومنها يعني أن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ومنها أن يكون مرابطا في سبيل الله أو يموت على عمل صالح مات وهو يقرأ القرآن وهو يصلي وهو ساجد وهو يأمر بمعروف وهو يدعو إلى خير أو يكون في غزو أو يموت بطاعون أو بداء البطن أو الغرق أو الهدم حوادث السيارات أيضا ألحقها بعض أهل العلم كهيئة كبار العلماء بباب الميت تحت الهدم ويعني كل هذا يعني من المهم استحضاره ونحن ندرسه هذا الباب قال كتاب الجنائز والجنازة أو الجنازة بالفتح أو الكسر كلاهما، وقيل الفتح للميت والكسر للنعش المحمول وقيل العكس والأمر في هذا واسع وإذا تيقن موته لان بعض الناس قد يستعجل لابد ان تنتظر حتى يبرد حتى يتاكد من تمام خروج الروح غمضت عيناه واصل هذا يعني في حديث المسند فاغمد البصر فان البصر يتبع الروح وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بابي سلمة رضي الله عنه لما مات وشد الأحيان الاحيان العظمان اللذان فيهما يعني منبت الاسنان ولا يسمى اللحيه لانها يعني تنبت في ظاهر هذين العظمي وشد شد اللحيين وايضا تليين المفاصل يعني تلين يده هكذا ورجله حتى لا تجمد هذه لها دله يعني نظريه من حيث المصلحه وعمل الناس ليس لها أدلة أثرية في السنة لكن هذا معمول به ومصلحته ظاهرة وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. المرآة دا حديدية. يتراءى فيها الإنسان وجهه والظهر إن كان زمان المرآة يعني علامة على الحديد الثقيل. الآن مع تقدم الصناعات صارت المرآة يعني ليست شيئاً. بهذا يفهم المقصود. ولهذا قال أو حديدة يعني أو غيرها كحديدة. وهذا يعني حتى دليله النظري ضعيف. ما قيمه هذا ان يوضع على بطنه يعني شيء هذا لا يستحب ربما ظنوا ذلك لانه اذا بقي اياما ومعلوم من الميت يعني يبادر الى تجهيزه فلا يبقى اياما واذا اضطروا الى تاخيره العارض فالان الثلجات يعني الموجوده الان تغني عن هذا فلا حاجه الى وضع يعني شيء ثقيل على بطنه فإذا اخذ في غسله او فاذا اخذ في غسله ستر عورته يعني الغاسل الذي يغسل اذا بدا وشرع في تغسيل الميت ستر عورته هذا على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبره ويستر بما يستر به مثله والعوره ما بين السره والركبه في الرجل واولى الناس بتغسيله وصيه ان كان وصى في وصيتي ان يغسلني فلان فيقدم في الوصي ثم الاقرب من العصبات اذا كانوا عالمين بهذا والا فالاعرف بالغسل وهذا الترتيب انما يكون عند المشاحة يعني الاختلاف والا اذا لم يكن خلاف فالامر واسع ولكل من الزوجين ان يغسل الاخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ماذا عليك لو مت فغسلتك وكفنتك وكما غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر وغسل علي فاطمه وهذا يعني مشهور عند السلف إنه مشروع أن يغسل كله من الزوجين الآخر لكن لا يلزم جرت عادة الناس أن تترك المرأة للنساء والرجل للرجال والأمر في هذا واسع ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا مقصود من هذا أن يخرج يعني ما يمكن خروجه من الفضلات حتى لا تخرج بعد هذا في أثناء التكفين أو يعني السيد بالجناز ثم يلف على يده خرقة وهذا يعني أو ما في معناها من القفاز ونحوه حتى يتجنب يعني مس العورة ثم ينجيه يعني بهذه الخرقة وذلك لإخراج يعني الفضلة ثم يوضئه والوضوء هنا كوضوء الصلاة والمقصود هو أنه على الاستحباب لا شك أنه ورد في فضل التغسيل الميت وكتم ما قد يراه الإنسان حديث صححه الشيخ الألباني أخرجه الحاكم رحمه الله من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجرى أو أجري عليه كأجر مسكن أسكنه الله إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامه من سندس واستبرق الجنه وهذا يدل على يعني استحباب ان يقوم الانسان اذا كان مؤهلا وكفء لهذا ان يقوم بتغسيل الميت لما فيه من هذا الاجر العظيم وتغسيل وتغسيله على كل حال فرض كفايه اذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقي ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ويبدأ بالميامن سواء في الوضوء أو في الغسل ثم يغسل الرأس واللحية بماء وسدر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الرجل الذي وقصته الناقة قال اغسله بماء وسدر الآن قد لا يجد بعض الناس السدر وإن كان موجودا عند العطارين لكن يجزي عنه الصابون ونحوه ثم شقه الأيمن ثم الايسر يعني إذا غسل الرأس ويعني اللحيه بدأ بالشق الأيمن والمقصود الميامن ثم الأيسر بعده، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالث، لأن السنة ان يغسلناها ثلاثا أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم، فالمقصود يعني أن يكون التغسيل وترًا. إذا أنقى بثلاث ففي هذا كفاية وإن لم ينقى فإنه يزيد لكن يجعله وطرا خمسا سبعا تسعا على حسب يعني الحاجة ويمر في كل مرة يده يعني يمرها على بطني بحيث إذا بقي شيء خرج فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن الأصل عدم السد بقطن ونحوي في غالب أحوال الناس لكن كون إنه كلما يغسل يخرج معنى هذا أن هناك يعني إشكالا مرضا أو نحوي حين إذن لا بس باستعمال القطن ونحوي إذا غلب على ظني أنه كلما أنقاه عاد فخرج منه حين إذن سوف يتوقع يعني الخارج النجس في الكفن ونحوي فسده بالقطن في هذه الحالة لا بس أما إنه دائما يسد كل منافس بقطن هذا يعني ليس من السلم فان لم يستمسك الذي يسيل منه يعني الخارج اذا لم يستمسك بالقطن فبطين الحر الحر يعني الخالص الذي لم يخلط برامله ونحوي وذلك لان الطين فيه يعني قوه تمنع خروج الاذى ويعيد وضوءه يعيد الوضوء بعد هذا وصار انه لا يعيد لأن الوضوء لم يكن على سبيل التعبد الوضوء يغسل للتنظيف وليس لأجل أن لأجل الطهارة الطهارة تفتقر للنية كما أخذنا والميت مات إذن لا لا يشرع أن يعيد الوضوء والحالة هذه فإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع كما في الخبر ثم ينشفه بثوب حتى لا تبتل الأكثان إذا وضعه بعد ذلك في الأكثان ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده يجعل الطيب في المغابن مغابن يعني الأماكن التي فيها تسني اللحم كالعكا ونحوها مما يعني يكون أكثر عرضة إلى يعني رائحة ونحوها ولهذا كان ابن عمر يتبع مرافق الميت ومغابنه بالمسك كما عند عبد الرزاق وغيره لأن المغابن مواضع الأوساخ. كما في يعني بطون يعني عقل الاصابع ونحوها ومواضع سجوده واما مواضع السجود فانها تختص بالطيب ايضا لشرفها وإن وان طيبه كله كان حسنا يعني لو طيب قليل يضع يقدم مواضع السجود والوجه ويعني ونحوها وان كان الطيب كثيرا لا باس فقد طلى انس رضي الله عنه أو طلب ابن سيرين انسا رضي الله عنه كله بالمسك وهذا مشروع ولهذا قال وان طيبه كله كان حسنا ويجمر اكفانه وايضا يطيب الاكفان تجمير الأكفان تجمير باستعمال البخور كما يفعل الحي يعني يستعمل البخور على كفنه حتى على ثيابه فكذلك لو استعمل البخور في تجمير ثياب الميت هذا الأمر فيه واسع وقد نقل ابن المنذر إجماع على استحباب ذلك وإن كان شاربه وظفاره طويلة أخذ منه هذا يعني في المذهب الشافعي إنه قد يقص أظفاره ويأخذ من شاربه إن كان طويلا وليس على هذا دليل، والهذا عند مالك وأبي حنيفة لا يجوز مثل هذا، ولا يتسريح شعره أيضا لأن يعني الشعر تسريحه قد يؤدي إلى التساقط ونحو ذلك وقد أنكر أحمد المشت في حديث أم عطية وتأويل قولها قولها مشطناها على التضفير. قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها هذا ورد في حديث أم عطية في الصحيح ضفرناها ثلاثة قرون يعني في ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ضفرنا شعرها ثلاثة قرون هذا ما يتعلق بالغسل فإذا فعل هذا المغسل فإنه يستحب لو أن يغتسل الحديث من غسل ميتا فليغتسل عند الترمزية وغيره وظاهره الوجوب لكن ينصرف الوجوب إلى الاستحباب لما يعني ذكره ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل وهو يحكي عن كني كن عن الصحابة لا شك أن هذا يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا يصلح صارفا للتغسيل المغسل بعد الغزل إلى يعني أن يصبح يعني مستحبا وليس واجبا ثم يكفن في ثلاثة أسواب بيض ليس فيها قميص ولا عمانة والتكفين أيضا فرض كفاية كما التغسيل وسواء قام به آخر أو قام به نفس المغسل ثلاثة أسواب والواجب طبعا واحد اذا تم الستر بواحد فهذا الواجب ويجوز في اثنين ويجوز في يعني ثلاث فقد كفن ابن أبي في قميص ابن ابي في قميص ومصعب كفن في برده والرجل الذي وقصته الناقه كفن في يعني ثوبين وابو بكر كفر في ثوبين كفن في ثوبين وحمزه كفن في ثوب فالامر في هذا واسع وان كان يستحب تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة الاسباب كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى البلدة اليمنية التي تصنع فيها الأثواب اسمها سحول أو يقال سحولية يعني يقصد بها الثياب نفسها. يدرج فيها إدراجا أما التكفين فإن الميت بعد تغسيله وتنشيفه تكون ثلاثه الأثواب قد تم إعدادها كيف تعد تبسط على يعني مكان ويجعل افضل افضلها الاول حتى يكون يعني تحت حتى يصبح هو الابرز والأظهر للناس كما يفعل الناس في حياتهم الانسان في حياته يعني يجعل الثوب الخارجي هو الـ الـ الاحسن كذلك الميت يوضع افضل الثياب التي يكفن فيها ثم الذي يليه ثم الذي يليه بعضها فوق بعض بعد التغسيل والتنشيف ينقل الميت عليها، ثم يبدأ بيعني إدراجه يؤخذ الطرف الأيمن أولاً، فيرد ثم الأيسر عليه الثوب الذي يليه الأيمن ثم الأيسر عليه الثوب الثالث اللي هو اللي تحت خالص الأخير أو الذي وضعه أولاً سيصبح الأخير ويصبح الذي يعني هو ظاهر ما على الميت كذلك ثم. يعني ترد على رأسه ووجهه وعلى رجليه ولا بأس بربطها ببعض اللفائف ونحوها نحوها.وأن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. يعني لو لم يجد يعني ثلاث لفائف كان عنده قميص والقميص المعروف والسوب وإزار الإزار الذي يلبس في في الحج النصف الثاني تحت الذي يكون تحت واللي فاف أيضا يعني خرق لامر في هذا كله واسع هزيمه. والنضّت في خمسة أثواب في دفع ومراعاة وإزالة وليقتدي. وحق الناس بغسله وصلاة عليه ولثنه وصيّه في ذلك. نعم. أما تكفين المرأة فما ذهب الجمهور أنها تكفن في خمسة أثواب. هذا عند أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تعالى والجماهير أهل العلم وعليه أكثر عمل السلف وعند مالك ليس في كفن الميت حد وإنما يستحب الوتر لكن هو محجوز في الرجال بمورط في شأن الرجال لأنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحوليا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة ففي خمسة أثواب درع والدرع كالقميص للرجل وإزار معروف ومقنعة مقنعة الخمار ولفافتين أشهر حديث لذلك حديث ليلة ثقافية فيه تكفين في خمسة أسواب لكن الحديث ضعيف لكن أحسن ما يحتج به ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح مما رواه الجوزقي من حديث أم عطية في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينها قالت أم عطية فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي قال الحافظ هذه الزيادة صحيحه الإسناد فهذا يعني أقوى ما يستدل يستدلل ولهذا ذكر في المغني عن ابن المنذر رحمه الله أن هذا قول أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم ونقل روايته عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة وذكر في المصنف عن خمسة من التابعين يعني مثل هذا وبه قال أبو حنيف والشافعي وأحمد والجمهور وإنه غير يكون العمل على هذا وهو يعني كذلك كما ذكر الشيخ الألباني في جنايزه من أن المرأة كالرجل في ثلاثة أسواب إذ لم يرد يعني فرق بينهما هذا على تضعيف حديث ليلة السقفية لكن بناء على ما ذكرناه مما أورده الحافظ رحمه الله تعالى هذا يصلح يعني دليلا لتخميس المرأة من حيث الأثر ومن حيث النظر فالمرأة أيضا كما أنها يعني عورتها أشد من الرجل وشأنها أخطر من الرجل وهي تتحفظ في لباسها أكثر من الرجل في الدنيا فلا بأس أن يكون كذلك في يعني كفنها وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك طبعا الأصل في هذا أن الأمر واسع ما دام لم يختلف الناس على هذا فالامر في هذا واسم لكن إذا حصل مشاحة حينئذ نلجأ إلى هذه المع من أحق الناس إذا اختلفوا نقول وصيه يعني إذا كان قد كتب في وصيته إذا مت غسلني فلان وكفنني فلان ودفنني فلان فهؤذائي أولى لأن الرجل حق بنفسه وهو اختار ذلك ولم يختاره إلا لمقصد ومعنى قد يرجو من بركة هذا الرجل وصلاحي ونحو ذلك وهذه الوصايا ما لم يكن فيها مخالفة للشريعة فإن مغى العمل به فعند الخلاف حق الناس يعني الوصي وقد أوصى أبو بكر أن يغسلهم رأته وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ويعني أبو بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وكان ابن عمر شيخا للصحابة أبو أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر نسوا أوصى أن يصلي عليه سهيل ابن عمر كان حاضرا وابن عمر يعني من أشراف الصحابة والشيوخ لكنه نفذت الوصية وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة كل هذه الوصايا أنظها يعني السلف وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات ليس نددي واضح في الحقيقة على هذه الأحقية في التقديم يعني تقديم العصابات ربما أخذوا ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله آل بيته واستدل لهم بما رواه أحمد والبيهقي ليله أقربهم أو أقربكم منه إن كان يعلم فإن كان لا يعلم فرجل ممن تدرون أن عنده ورعا وامانه لكن الأثر ضعيف فالاولى ترك هذا للاحق علما وخبرةً، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية بتغسيل ابنته دون أقاربها، لم يأمر بذلك أخواتها أو يعني أقارب، ويعني لهذا يلي هذه المسائل من كان أمينًا عليها وعليما بيعني خبراتها ونحو ذلك، وهذا الترتيب كما قلنا يلجأ إليه عند المشاحة والاختلاف. قالوا أولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها وهذا أيضا فيه ما تقدم إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعدها الأمير له سلطان عام ولا يؤم الأمير في سلطانه فالأمير العام أو الخليفة العام هؤلاء يعني يقدموا أمير البلد أيضا ويعني الذي عينه الخليفة يقدم على غيره من الناس وينبغي بغى أيضا أن يقدم أمام المسجد يعني في سلطانه إلا أن يأذن لكن إذا كثرت الجنائز فدفع عن المشاح إن, أن يعني يتقدم إلا أن يكون هناك كبير يجتمع الناس عليه دون حرج فلا بأس للإمام إن شاء أن يقدمه ويعني لأهل الجنائز المختلفة إذا تراضوا عليه واستدل لذلك. بقول الحسن علي لما مات قول الحسين لما مات الحسن بن علي رضي الله عنه وكان الحسين حاضرا وكان الامير سعيد بن العاصي وكان بين الحسين وبين الامير يعني اشكالات وما كان يحب ان يصلي على اخيه لكنه اثر السنه وقال له تقدم فلولا انها سنه ما قدمتك فتنازل الحسين لامير المدينه ان يصلي على الحسن رضي الله عنه En zodra ze het veld waren, toen ze het hadden, ze hadden het het veld waren, ze hadden het veld waren, ze hadden het veld het het het het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 ثم يكبر ويسلم تسليمه واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبير قال الصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتح أما الصلاة على الموتى فأيضا هذه فرض كفاية بالإجماع وتصح فرادة لو صلى وحده والسنة أن يصلوا جماعة وهي واجبة يعني الجماعة في الصلاة صلاة الجنازة كبقية الصلوات ولا شك أنه كلما كسر الجمع كلما كان أفضل الحديث مسلم ما من ميت يصلي عليه مئة إلا شفعهم الله فيه وعند مسلم أيضا يصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله إلا يعني شفعهم الله فيه واستحب إذا كانوا قليلا أن يكونوا يعني ثلاثة صفوف للحديث أيضا عند أبي داود وغيره فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا أوجب في إلا الاغفر له وفي فضلها من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قرات ومن تبع الجنازه حتى يعني تدفن فله قرتان والقرات مثل احد وهذه كله أحاديث معروفه موقف الامام عند راس الرجل في وسط المرأة ثم ذكر المصنف كيفيه الصلاه قال يكبر يعني تكبير الاحرام وهي ركن ويقرا الفاتحه والقراءة مذهب الشفعي وأحمد وعند مالك وأبي حنيفه لا يقرأ بل يدعو الصحيح أنه يقرأ فقد صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة أو قال من تمام السنة والحديث في الصحيح يقرأ الفاتحة ثم يكبر يعني التكبيرات الثانية لأن صلاة الجنازة عبارة عن اربع تكبيرات ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالخلاف المتقدم في الصلاة فمن أوجبها كيعني الشافعية ومشهور المذهب فهي أيضا هنا كذلك واجبة والجمهور قالوا هناك في الصلاة إنها مستحبة فهي عندهم هنا مستحب والصحيح مذهب الشافعية أنها واجب ثم يكبر يعني التكبيرة الثالثة ويدعو وذكر مصنف جملا من الأدعية اللهم أفل لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا لو دعا أي دعاء صحة الصلاة لكن الأولى أن يحرص على المأسور وصغيرنا وكبيرا وذكرنا وانثانا وأما زياد إنك تعلم منقلبانا ومسوانا وأنت على كل شيء قدير فلا اعلم صحتها اللهم من نحيتهم من نفح على الإسلام ومن توفيت وتوفى على الإيمان إلى آخر ما ذكر هذا يعني عامته ثابت وقد ذكره أو ذكر الشارح تخرجه وقولهم يعني يكبر ثم يقرأ الفاتحة كأنه يشير إلى عدم مشروعية الدعاء لاستفتاح هنا وهو المذهب الشافعي وقد سئل أحمد عن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة فقال ما سمعت يعني يعني ما سمعته في ذلك شيئا نعم ثم يكشِّر ويشتِّم تسليمًا واحدة على سبيله وينفع يديه مع كل تكبيره نعم يكبر يعني التكبير الرابعة وبعدها يسلم تسليمًا واحدة عن يمين وهذا قول الجمهور من الائمه الثلاثة إنه يسلم تسليمه واحده وعند أبي حنيفة يسلم تسليمتين والأمر في هذا واسع هذا ثابت وهذا ثابت لو فعل هذا احيانا وهذا احيانا نقل الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود أنه قال ثلاث تركهن الناس فذكر منها التسليمتين مما يدل على أنها مشروعة والتسليم الواحدة إذن مشروعة وهو قول أكثر أهل العلم مروي عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وابي هريرة من الصحابة وهو قول الأمة الثلاثة كما ذكرنا ورسول أحمد كيف يسلم لو كانت واحدة قال هكذا ولو عنقه عن يمينه وقال السلام عليكم ورحمة الله قال ثم يكبر يعني الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيره أما رفع اليدين مع كل تكبيره فهو ثابت أيضا ويعني مشروع ولو اكتفى برفع يده مع تكبيرة الأحرام دون بقية التكبيرات فهو ثابت أيضا ومشروع وهذا من خلاف السائر والأمر في هذا واسع نقل الترمذي الرفع عن أكثر أهل العلم وهو مذهب الشافعية وأحمد يعني رفع يديه مع كل تكبير وصح عن ابن عبر موقوفا بل ومرفوعا عند الدرقطني وفي تعليق الشيخ ابن باز على الفتح صححه وقال صاحب التلخيص صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز راه سعيد وابن شيب وعن زيد بن ثابت من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة وهذا يدلك على أن الأمر واسع وأن هذا الأقرب إلى السنة لكن نقل استخدام البني في أحكام الجنائز لم نجد من السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير تكبيرة في غير التكبيرة الأولى وهذا مذهب الأحناف ومذهب ابن حزم والشوكاني، وقد رأيت الأثار الكثيرة في مشروعية الرفع في التكبيرات كلها فما يشدد فيه بعض يعني إخواننا من إن رافع فقط في التكبيرة الأولى ليس لعله أخذ من كلام الشيخ الباني لكن الأمر فيه فيه سعة فلا ننكر على من رفع في التكبيرة الأولى فقط ويعني لا ننكر أيضاً على من رفع في كل التكبيرات بل هو يعني ربما كان أوله. وهذه الصلاة التي ذكرها بناء على أن صلاة الجنائز أربع تكبيرات وهذا يعني غالب العمل وقد نقل في زاد المعاد جملا من الآثار في الزيادة على الأربع التكبيرات يعني مشروعية الزيادة وأن الصحابة استمروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها فهذه الآثار صحيحة لا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الزيادة عن أربع بل فعله وفعله أصحابه من بعد ولهذا لا ينبغي أن نغتر بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر في الاستذكار من الزيادة على أربعة تكبيرات في صلاة الجنائز شزوذ لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه هذا كلام غير صحيح بل الخمس من عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وتس على حمزة كما عند الطبراني وغيره ويعني لهذا قال بعض آيات العلم البغي الأمة أحيانا هذا على حسب مراعاة المصالح ان يعني يكبر على الجنائز خمس مرات احياء للسنه واحتج بفعل زيد بن ارقم وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فلا اتركها لاحد بعده ابدا فلو ان اماما جاء يعني مع اذا مات رجل يعني من العلماء والكبار وكان الجامع عامته من اهل العلم حتى يأمن من تشويش العامة وكبر خمس تكبيرات الامر في هذا واسع نعم والواجب من ذلك التكبيرات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الميت نعم من هنا التكبيرات, من التكبيرات الأربع او يعني من زاد عليها هذه اركان والقراءه كذلك والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور المذهب عند الشافعيه خلافا للاحناف والمالكي وأدنى دعاء للميت حتى لو لم يحفظ المأسور واكتفى وهو مغفر له وارحمه ونحو ذلك أجزاء الصلاة والسلام أيضا يعني وفي حديث أبي أبى أمامة أنه يسلم سرا في نفسه ونقله الألباني عن ابن عباس واختاره هو مذهب الشافعي وعن ابن عمر يسمع من يليه وهذا عنده يعني هذا مذهب مالك وأبي حليف مظاهر مذهب الحنابل وذكر بعض أهل العلم أنه لا دليل على قولهم أن بعد التكبير الثالثة يدعو للميت وبعد الرابعة يدعو للمسلمين يعني هذا التفريق لا دليل عليه وإنما له أن يدعو للميت في الثالثة وفي الرابعة ولو دعا للمسلمين والأمر واسع كما في الحديث المأسور اللهم في اللحينة وميتنا وشهدنا وابنا وزكرنا وانسانا الأمر واسع لكن لعل مستندهم ما ورد من نحو اللهم اغفر لميتنا والحيين وميتنا وهذا كما قلنا ليس في التكبير الرابع دون الثالث بل هو يقال بصالة في الثالثة فالأمر في هذا واسع وأيضا لا يلزم يعني يقوم عليه بعض الأئمة من أن التكبير تكون سريعة يعني بعد التكبير الثالثة يطيل في الدعاء وبعد الرابعة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ليس فيها دعاء وإنما الظاهر أن فيها دعاء وأنه يأخذ فيها وقتا كما يأخذ في الثالثة ومن فتته الصلاة عليه صلى على القرن إلى شهر وإن كان الميت قائما على فتة صلى عليه بالمينة صلي عليه صلي عليه بالميد. نعم. من فاتته الصلاة عليه يعني من فاته أن يصلي على الميت كأن يكون جاء متأخراً وقد دفن الميت يشعله أن يصلي على الميت عند قبره. صلى على القبر إلى شهر. والتحديد هنا يعني ليس فيه دليل. ذكر شيخ الإسلام إن من صلى على الجنازة فلا يعيد إلا لسبب مثل أن يعيد غيره فيعيد في معه. لكن ذكر صاحب المحرر انه يصلي تبعا وإلا فلا وقد ذكر الشيخ الإسلام في الاختيارات أن التكرار مطلقا له وجه في المذهب لأنه دعاء ولعل الأول أرجح المقصود يعني انه لا يكرر الصلاة على الجنازة إلا لحاجة الأصل أنه إذا صلى مرة انتهى لكن قد يصلي عليه عند المسجد وإذا ذهبنا إلى المقابر وجدنا جمعا لن يصلي فوضعت الجنازة مرة أخرى وصلي عليه فمن كان حضرا وصلى معهم فالأمر في هذا واسع لا بأس والصلاة على القبر لمن فاته الصلاة في موضع الجنائز أو في المساجد أو نحوها مذهب أحمد والشافعي والجمهور واختاره ابن القيم وشيخ الإسلام وذكر أحمد أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها حسان يعني الصلاة على القبر معلوم كما في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد أنهم يعني دفنوها ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما فقدها قال دلوني على قبرها وذهب وصلى على قبره لكن عند مالك أبي حنيفة لا تعاد إلا للولي إذا كان غائبا ثم حضر وهذا أضيق والأمر أوسع من هذا ورجح ابن القيم أنها لا تقيد بزمن كشهر ونحوه إذ لم يوقت لنا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثمان سنوات فهذا صحيح وقد خص الشفعية ذلك بمن كان أهلا للصلاة عليه حين موته يعني من فاته الصلاة عليه وكان أهلا لأن يصلي عليه لكن ما يأتي مثلا يعني واحد الآن يصلي على ابن تيمية يقول أنا ما صليت على شخص ابن تيمية أنت ما كنت حاضرا حين ماتت ابن تيمي إنما يصلي على الميت الذي لم يصلي عليه إذا كان أهلا لذلك وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية إن كان الميت غائبا هل يصلى عليه مسألة فيها يعني أقوال ثلاثة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على كل ميت غائب ما أكثر من مات من الصحابة وهو غائب عن النبي صلى الله عليه لم يصلي عليه لكنه صلى على النجاشي رضي الله عنه وصلاته على النجاشي اصل في الباب وبناء على هذا اختلف العلماء بناء على صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الذي مات بالحبشه فاخذ من هذا بعض اهل العلم ان هذا تشريع عام انه يشرع الصلاه على كل غائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهذا المذهب مذهب الشافعيه ومن اهل العلم من قال هذا خاص بالنبي صحيح لا يشاركه فيه غير وهذا مذهب مالك وأبي حنيف وكلا القولين فيهما تجاوز ويعني من أصح الأقوال اختاره والشيخ الإسلام أن الميت يعني الغائب إن مات ببلد لم يصلي عليه فيها صلي عليه صلاة الغائب وإن صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه هذا أصح الأقوال هو الفهم الصحيح لصلاه النبي صلى الله عليه على النجاش لماذا صلى على النجاشي لان النجاشي مات في بلاد كفر لم يكن معه مسلم غيره فلما مات لم يصلى عليه فشرع لنا ان نصلي عليه في بلاد لكن الان الموتى الذين يموتون في باكستان وفي يعني اقاصي الدنيا عندهم مسلمون يصلون عليه فلا حاجه الى ان يعني نصلي نحن عليه نقرد. يعني تمت الصلاه عليه اما اسر النجاشي فانه يعني فيه امران الاول انه مات ولم يصلي عليه احد فشرع لنا ان نصلي عليه الامر الثاني ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها خصوصيه صلي عليه بان صلاتك سكن لهم اما غيره يستوي المستوى فاذا صلى اهل باكستان على ميت ما حاجه الى صلاتنا ونحن نحن لا نختلف عن اهل باكستان. ليس فينا يعني نبي ولا يعني من مخصوص بالفضل فالامر في هذا يتسع في مذهب بعض تفريعات المذهب انه يعني إذا كان الميت من أهل الصلاح والفضل فإنه يشرع الصلاة عليه وهذا الذي عليه العمل الآن في الحرم إذا مات العلماء الكبار المشاهير في أي مكان من الدنيا من أصحاب يعني الذكر الحسن فإنهم يصلون عليه في الحرم دون كل ميت أو دون يعني أي ميت. نعم. الخوف عليه هاي... من لكون بين بين من الزوجين غسل صاحبه وكذلك الولد مع نعم تعذر غسله احيانا بعض الموتى يعني لا يستطيع المغسل ان يغسله، يذهب ليغسلها فيجد حاله يقول هذا لا يمكن يعني يتفتت إما لأنه كان يعني محترقا أو لغير ذلك من العوارض في هذه الحالة إذا عجز المغسل عن تغسيله قال كثير من أهل العلم ييمم لأن التيمم طهارة بديلة عن الغسل وبعض أهل العلم قال لا يجب التيمم لأن الغسل هنا للتنظيف وليس لرفع الحدث وهذا لعله أقرب لكن لو يممه احتياطا بخروجه من الخلاف كان حسنا إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبي وتقدم هذا في فعل يعني أسماء مع زوجها أبي بكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ماذا عليكي لو مت فغسلتك وكفنت وكذلك أم الولد مع سيدها إن يعني أم الولد مع سيدها في نفس المعنى يعني الزوج مع زوجته نعم والشهيد إذا مات في المعركة يغسل في لا يغسل ولا يصلي عليه وينحى عنه الحديد والجرود ثم يذهب في ثيابه ويكفن بغير ثيابه نعم في أحكام الشهيد أيضا إن الشهيد يعني المقصود شهيد المعركة وليس بقية الشهداء الذين قد يطلق عليهم شهيد المعركة لا يغسل ولا يعني يصلي عليه ويكفن في ثيابه بعد خلع يعني الحديد والجلود ونحو ذلك يلبس درعا يلبسوا يعني لأمة نحو هذا يخلع عنه ويكفن في ثيابه التي كان فيها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وأمر يعني بقتلهم أيضا أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم. قال وإن كفن في غيرها فلا بأس. لا بأس أن يكفن الشهيد في أسواب أخرى. فقد أرسلت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين لتكفين حمزة. الأمر في هذا واسع. لكن هذا الحكم خاص بشهيد المعركة. أما غيره من ممن يطلق عليه يعني نوع شهادة كالأحاديث التي فيها المطعون شهيد والمبطول والحريق والغرق والنفساء ومن مات تحت الهدم. ومن في حكمهم من حوادث السيارات ونحو ذلك هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بلا خلاف لكن الكلام في شهيد المعركه وحتى شهيد المعرك إن يعني صلي عليه فحسن فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الاعرابي الذي استشهد في خيبر وصلى على أهل احد بعد ثماني سنوات وصلى على حمزة كما ذكره الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وأحكام الجنائز كتاب يقرأ في هذا الباب ويعني فيه فوائد جمة نعم المحرم يغسل بماء ولا يلبس مخيطا ولا طيبا ولا ولا يقطع ولا مفضل. نعم والمحرم أيضا يغسل يغسل بماء وسفت ولا يلبس مخيطا لأنه ما زال في حالة الاحرام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي قصته الناقة فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. والهذا لو اتفق لك لكنك روحت كده في أيام الحج ودخلت الحرم ويعني وجدت الجنائز يعني موتة ستجد يعني الأول مرة يعني ناسا بوجوههم لأنه نهى أن تخمر رؤوسه فتجد الرجل يعني في ثياب إحرامه ورأسه باتن ويصلى عليه على هذه الحالة قد تجد ثلاثين وأربعين أحيانا في الصلاة الواحدة من كسرت يعني من يموتون على هذه الحال المحرم يغسل بماء وسد ولا يلبس مخيطا ولا يعني يقرب طيبا ولا يغطى راسه لما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطع شعره ولا ظفره وقد تقدم الخلاف في هذا وأما المحرم فلا ينبغى أن يكون فيه خلاف باق على إحرام. نعم مستحب دفن الميت في لحد وينصب اللب اللب عليه نصبا كما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل حض أجر ولا خشما ولا شيئا سد ولا. نعم مستحب دفن الميت باب الدفن أيضا هذا فرض كفاية يدفن في لحد وينصب عليه اللب نصبا هذا الذي صنعه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن اللحد أفضل لحد لنا والشق لغيرنا. لكن اللحد لا يصلح في كل أرض انما يصلح اللحد في الارض الرمليه الصلبه يعني تحفر حفره وهي الشق ثم تحفر في جانب هذه الحفره وهذا يكون اللحد يعني جانب من جانب وبالتالي ينصب عليه اللبن نصبا في الارض الطينيه كبلادنا يصعب فيها اللحد وحينئذ يضطر الناس الى الشق وهو الحفر المعروفه التي نراها والامر في هذا واسع كلاهما مشروع. ولا يدخل قبر أجرًا ولا خشبا ولا شيءًا مسته النار يعني قال السلف هذا من باب التفاؤل يعني لا تمسه النار قول أصلاً يدخل في المكان الذي مات فيه لكن إن أوصى بدفني في مكان آخر لغرض صحيح كأن يكون بين أقاربه تيسيرًا تسير للزيارة ونحو ذلك ولم يخش على جثته يعني من التأثر فلا بأس بهذا خصوصا في هذا الزمان مع تيسر النقل ويعني قد أفتى بهذا الشيخ ابن باز والعثامين واللجنة الدائمة وإن يعني ترك أوليائه تنفيذ الوصيل فدفنوه حيث مات على الأصل فلا حرج أيضا وهذا يرجع إلى أهل العلم والفهم والفضل بمن يقيسون بين الأمور وينظرون في يعني المصالح التي توجه نعم ويستحق تعزيز أهل الميت والبكاء عليه والبكاء عليه غير مطموحي إذا لم يكن معه ندب ولا نياه ولباس في زيارة الخضور ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل دار فضلكم وإذا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرم أجرهم ولا تفكرنا بعدهم وقت لنا ولهما نسال الله لنا ولكم العافيه وان يقبل فعلها وجعل الثواب للميت المسلم نبعه ويستحب تعزيه اهل الميت والعزاء بالمعاني الصحيحه سواء بما ثبت في السنه اللهم اخذ لهم اعط وكل شيء عنده بمقدار كل شيء باجل مسمى فاصبر واحتسب فالامر واسع وهذا الافضل او بالمعاني الصحيحه كان تقول يعني البقاء لله وعظم الله اجرك لا باس لكن لا يجوز بالمعاني الخطأ كما اعتاد بعض الناس بلادنا بقولهم البقيه في حياتك ونحو ذلك هذا معنى غلط لم تكن هناك بقيه حتى يعني تنتقل وإنما هذا في فهم خطأ والبكاء غير مكروه يعني لا بأس أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه يعني ال... هذه رحمة البكاء الذي ليس معه جزع ولا نياحة هذا لا بأس به إن لم يكن معه ندب والندب والنياحة الأمور المحرمة الندب أن تقول يا جبلي ويا جملي ويعني بعد يوم هت سوف تكون يعني عادية جدا إذن فلماذا تفقد الثواب والنياحة كذلك يعني البكاء بصوت وفيه تسخط ويدخل فيه شق الجيوب ولطم الخدود أفعال الجاهلية هذا كله محرم والميت يعذب ببكاء أهله من هذا الصنف كيف ذلك إذا لم يؤدبهم ولم يعلمهم ولم ينههم عن هذا ولا بأس بزيارة القبور للرجال والمذهب تمتنع الزيارة للنساء لحديث لعن الله زوارات النساء والصحيح أن الزيارة النساء جائزة وإنما ذلك بشروط وأما اللعن فاللعن للزورات المكسرات أو يعني ما جرت به عادة النساء من البدع والترخصات وكسرة الكلام والغيبة والنميمة عند القبر أو التزام الأيام الاعياد وأيام خاصة الأربعين والخميس ونحوه هذا كله غلط أو يعني اعتياد البدع الأخرى الفطائر والرحمه والنور والكلام هذا هذا كله لا شك انه من البدع لكن لو ان امراه ذهبت لاجل ما يذهب اليه الرجال من تحصيل الموعظه دون كل هذه المخالفات فالارجح ان الامر واسع إن شاء الله وان كان المذهب ان زياره تمتنع للنساء مطلقا قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر عليها السلام عليكم دار قوم أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وان إن شاء الله لكم نلاحقون أي من الأدعية الوارده الصحيحة وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك أي قربة فعلها هذا فيه توسع والعلماء لم يختلفوا في امرين وهذا لا ينبغي أن يترك الدعاء والصدقه الصدقه عن الميت والدعاء للميت وما سوى ذلك ف يعني ورد فيه خلاف ومن ذلك قرات القران واهداء ثوبه للميت هذا فيه خلاف والصحيح اننا نحرص على ما لا خلاف فيه الدعاء وهذا باب واسع والصدقه الجاريه وما سوى ذلك فاذا يعني صحت الادله عليه فعلناه وليس أنفع للميت مطلقا من الدعاء والصدقه الجاريه وهذا آخر كتاب الصلاة ويأتي إن شاء الله كتاب الزكاة إذا كبر خمس تكبيرات ماذا يقول بعد الخامسة كما قال بعد الرابعة والسالس هل يجوز النعي عن طريق مكبرات المسجد لا يجوز المساجد لم تجعل لهذا وهذا من الخطأ ومن البدع أن الناس في على مكبرات المسجد يقولون لا إله إلا الله وفي اليوم كذا لا شك أن هذا من البدع قراءة سورة ياسين عند الاحتضار هذا أيضا مما لم يشرع هو من البدع هل يغسل الميت بعد موته مباشرة غسل أول؟ لا يجب الله غسل أول وغسل ثاني هذا هذه لعلها لم توجد في كتاب ولا في أي باب إنما يعني اخترعتها أنت كيف نتضرر أن عمليا على التغسيل؟ تنظر في بعض أهل السنة ممن تأت من علمه وأمانته تصاحبه مرة واثنين وثلاثة Alhamdulillah. dan